وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أ ز و ا ج ك م ا ل ل ا ئ تظاهرون منهن أ م ه ا ت ك م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 ل يثرب لا مقام لكم فرجعوا و ي س ت أ ذ ن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا ع و ر ة وما هي بعوره ان يريدون إ ل ا فرارا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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا, ويعمل صالحا يؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء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 وبشر ا ل م ؤ م ن ن ي بأن ل ه النابلسي ل ر و ا للعلوم ا ت الله الاسلاميه ل ا الذين آمنوا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 الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللات هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن وهبت نفسها للنبي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 أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرجا وكان م م ا ل ت أ ي م ه م لكي ل الله يكون ع ي ك وكان حراجا ل غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إ ل ي ك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك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 واذا سالتموهن متاعا فسلوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه منهم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 م و ا س و ا ن ه ن و ل ا أ ل ن ا أخواتهن و ل ا ن س ا ي ه ن و ل ا م الاسلاميه م ك ت أ ي م ن ه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 ذلك أ د ن ي أ ن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما